أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فص صَلَّتَ مِلَّةٌ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْ هُنَا وَبَشِيرٌ وَأَنِ استغفروا ربكم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 مُسَمًّا وَيُؤْتِي كُلّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه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 ستي أيامي وكان عرشه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عملا؟ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا الذين كفروا.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 إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَظَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتر وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أن ماء بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ نَارَ مَوْعِدِهِ فَلَا تَكُفُّ مِرْيَةٌ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 وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 ولا اقول لكم عن دي الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول اني ملك ولا اقول وَلَّذِينَ تَزْدَرِ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا الله أعلم بما في أنفسهم إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما تِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِن أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ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 ما تجريمون واوحي الى نوح ان انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون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 قَوْمَهُ سَخِرُوا مِنْهُ قال إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ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 تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين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 ونادى نوح لبنه وكان في معزلي يا بني اركم معنا ولا تكم مع الكافرين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 وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب بَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْ الَّذِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَرْضُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نوحه بسلام مننا وبركاته عليك وعلى امم من من معك ثم يمس سُوهم منا عذابٌ أليمٌ، تلك من أمباء الغيب نوحها إليك ما كنت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 قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا تغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئ تنا ببينته وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون اني بريء, مما تشركون أنني بريء مما تشركون لا تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من داب بَتِنَ إِلَّا هُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 ونجيناهم من عذاب غليظ، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه دنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود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 أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مما تبعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة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 كُلْ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَتْ هَلْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ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 فَلَمَّا رَأَيْتِ يَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِنَّ كِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُطَّعَةً وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها, فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لا عجيب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 قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَفِيلَهَا وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجْدٍ جيل من ضوذي مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قَالَا يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ إِنِّي أَرَاكُمْ بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسن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 قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون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 ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفسه سُن إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ قَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ ربك إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يريد.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 فَهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُلِفَ فِيهِ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يَوْفَئَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 صلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 كلمة ربك لأم لا من الجنة والناس أجمعين وكلن قص عليك من أم باء روس نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ